وسواء عليهم آذرتهم أم لم تذرهم لا يؤمنون إنما تذر من اتبع الذكر وخشيا الرحمن بالغيب وخشيا الرحمن بالغيب فبشره بمغفرته وأجر كريم إن نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا وأثارهم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 ربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم تعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نخطم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبق الصراط فاستبق الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لما سخناهم على مكانتهم فمستطاعو فمستطاعو ضيئ و لا يرجعون ومن أمره نكث في الخلق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 فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وما أنزلنا على قومه من بعده من جزء من السماء وما وَمَا كنّ مزيلين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 وآية الله الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حباً فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنة من النخيل وأعنب وفجرنا وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديه أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها منا تنبت الأرض ومن أنفسهم ومن ما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه إنها رفيدهم نظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تذرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون